بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي والعشرون من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن الخليل المؤرج ابن عمرو السدوسي وعلي بن نصر الجهضمي إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه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 المفضل بن محمد الضبي وكان عالما بالشعر وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين ولم يكن أعلمهم باللغة والنحو إنما كان يختص بالشعر وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثيرة قال أبو حاتم كان أوثق من بالكوفة من رواة الشعر المفضل الضبي وكان يقول إني لا أحسن شيئا من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر وإنما كان يروي شعرا مجردا ثم كان خالد بن كلسوم صاحب العلم بالشعر وكان أوسع في العربية من المفضل وكان من أوسعهم رواية حماد الراوية وقد أخذ عنه أهل المصرين وخلف الأحمر وروى عنه الأصمعي شيئا من شعره أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي أخبرنا أبو حاتم قال قال الأصمعي كل شيء في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا شيئا سمعناه من أبي عمرو بن العلاء قال أبو الطيب وحماد مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مأمون أخبرنا جعفر بن محمد حدثنا إبراهيم بن حميد قال أبو حاتم كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره وكانوا يصنعون الشعر ويقتنون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله وقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي قال حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء أعرابي فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يدري لمن هي فقال حماد اكتبوها فلما كتبوها وقام الأعربي قال لمن, لمن ترون أن نجعلها فقالوا أقوالا فقال حماد اجعلوها لطرفه وقال الجاحظ ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عيونس أنه قال إني لاعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب وهو حماد بن هرمز الديلمي قال أبو حاتم قال الأصمعين جالست حمادا فلم أجد عنده ثلاثمائة حرف ولم أرض روايته وكان قديما وفي طبقته من الكوفيين أبو البلاد وهو من ارواهم وأعلمهم وكان أعمى جيدا اللسان وهو مولى لعبد الله بن غطفان وكان في زمن جرير والفرزدق وقال قال ابو حاتم فاما مثل ابن كناس ومحمد بن سهيل فانهما كانا يعرفان شعر القميت والطرماح وكان مولدين لا يحتج الاصمعي بشعرهما وكان ابن كناس يكنى ابا يحيى وهو محمد بن عبد الاعن بن كناس توفي بالكوفة سنة سبع ومئتين قال أبو الطيب والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوغ إلى من لم يقله وذلك بين في دواوينهم وكان عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي أخبرنا محمد بن عبد الواحد، أخبرنا ثعلب قال، أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي وكان يقول قلما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه فعلت. قال أبو الطيب وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب لا يدخل فيه أهل البصرة. وأخذ, العرب وأخذ الناس علم العربية عن هؤلاء الذين ذكرنا من علماء المصرين وكان ممن برع منهم محمد أبو, محمد أبو عبد الله بن محمد التوجي ويقال التوزي وأبو علي الجرمازي وأبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي وكانوا يأخذون عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي والأخفش وهؤلاء الثلاثة أكثر أصحابهم وكان دون هؤلاء في السن أبو إسحاق إبراهيم الزيادي وأبو عثمان بكر بن محمد المازني وأبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني وكان التوجي اطلع القوم في اللغة وأعلمهم بالنحو بعد الجربي والمازني قال المبرد كان أبو زيد أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو وكان بعد متقاربين قال وكان المازني أخذ من الجرمي وكان الجرمي أعوصهما قال أبو الطيب وكان المازني من فضلاء الناس وعظمائهم ورواتهم وثقاتهم وكان أبو حاتم في نهاية الثقة والإتقان والعلم الواسع بالاعراب وقتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان وزعموا أنه كان يظهر السنة ويضمر الاعتزال ودون هذه الطبقة جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن إذن عبد الله بن القريب ابن أخي الأصمعين وقد روى عن عمه علما كثيرا وكان ربما حكى عنه ما يجد في كتبه من غير أن يكون سمعه من لفظه و نصر أحمد بن حاتم الباهلي وزعم أنه كان ابن أخت الأصمعي وليس هذا بثبت ورأيت جعفر بن محمد ينكر وكان أثبت من عبد الرحمن وأسن وقد أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد وأقام في بغداد فربما حكى الشيء بعد الشيء عن أبي عمر الشيباني وأخذ الناس العلم عن هؤلاء. واخذ النحو عن المازني والجرمي جماعة برع منهم أبو العباس المبرد فلم يكن في وقته ولا بعده مثله وعنه أخذ أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن السراج ومبرمان وأكابر من لقينا من الشيوخ وأخذ اللغة عنهما أعني المازنية والجرمية وعن نظرائهما جماعة فاختص بالتوجي أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنان داني صاحب المعاني وبرع من أصحاب أبي حاتم أبو بكر بن دريد الأزدي فهو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على شعب وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وابن دريد وتصدر ابن دريد في العلم ستين سنة وفي طبقته في السن والرواية أبو علي عيسى بن ذكوان وكان أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدين وري أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنان داني إلا أن ابن قتيبة خلط علمه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات فهذا جمهور ما مضى عليه علماء البصة وفي خلال هؤلاء قوم علماء لم نذكرهم لأنهم لم يشتهروا ولم يؤخذ عنهم وإنما شهرة العالم بمصنفاته والرواية عنه وكان ممن أخذ عن سبويه والأخفش رجل كان يعرف بالناشي. ووضع كتبا في النحو مات قبل ان يتمها وتؤخذ عنه قال المبرد لو خرج علم الناشئ إلى الناس لما تقدمه أحد وكان ممن من أخذ عن الخليل وأبي عبيده كيسان وكان مغفلا وقال الأصمعي كيسان ثقة ليس بمتزيد وأما علماء الكوفيين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو الفراء وقد أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته، ثم أخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي الجراح وأبي مروان وغيرهما، وأخذ نبذا عن يونس وعن أبي زياد الكلابي، وكان الفراء ورعا متدينا، وكان يخالف الكسائي في كثير من مذاهبه، ومن من أخذ عن الكسائي أبو علي الأحمر. وأبو الحسن علي بن حازم اللحياني صاحب النوادر وقد أخذ اللحياني أيضا عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصنعي إلا أن عمدته الكسائي وكذلك أهل الكوفة كلهم يأخذون عن البصريين وأهل البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة ويذكرون أن في الشعر الذي يرونه ما قد شرحناه فيما مضى ويحملون عليه غيره أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا إبراهيم بن حميد قال قال أبو حاتم إذا فسرت حروف القرآن المختلفة فيها وحكيت عن العرب شيئا فإنما أحكيه عن الثقات منهم مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم ولا التفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم. قال أبو الطيب فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى بغداد قريباً وغلب أهل الكوفة على بغداد وحكم وخدم الملوك فقدموهم. فأرغب الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع فاختلط العلم وكان من علمائهم في هذا العصر أعني عصر الفراء أبو محمد عبد الله بن سعيد الأموي أخذ عن الأعراب وعن أبي, أبي زياد الكلابي وأبو جعفر الرؤاسي ونبذ عن الكسائي وله كتاب نوادر وليس عيمه بالواسع وفي طبقته أبو الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي وأبو عكرمة الضبي صاحب كتاب الخيل وأبو عدنان الراوية صاحب كتاب القسي ونعم الكتاب في معناه بعد كتاب أبي حاتم وقد روى أبو عدنان عن أبي زيد كتبه كلها ومن أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن ثقات الأعراب أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني صاحب كتاب الجيم وكتاب النواذر وهما كتابان جليلان فأما النواذر فقد قرئ عليه وأخذناه رواية عنه أخبرنا به أبو عمر محمد بن عبد الواحد أخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو عن ابيه وأما كتاب الجيم فلا رواية له لأن أبا عمرو بخل به على الناس فلم يقراه عليه أحد وقد روى عنه أبو الحسن الطوسي وأبو سعيد الضرير وأبو سعيد الحسن بن الحسين السكري وأجل من روى عنه أبو نصر الباهلي وأبو الحسن علي اللحياني ثم يعقوب بن السكيت فأما الطوسي والسكري فإنهما راويتان وليس إمامين وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي فإنه أخذ العلم عن المفضل الضبي وهو أحفظ الكوفيين للغة وقد أخذ علم البصريين وعلم أبي زيد خاصة من غير أي يسمعه منه وأخذ عن أبي زياد وجماعة من الأعراب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 وأما أبو عبيد القاسم بن سلام فإنه مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل الرواية يقتطعه عن اللغة علوم افتن بها فأما كتاب الغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على كتاب عمله رجل من بني هاشم جمعه لنفسه وأخذ كتب الأصمعي فضوب ما فيها وأطاف إليها شيئا من علم أبي زيد وروايات عن الكوفيين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 قد صرح في عدة مواضع من الغريب المصنف بسماعه من قال وسمع من الفراء والاموي والأحمر وأبي عمرو وذكر أهل البصرة أن أكثر ما يحكيه عن علمائهم من غير سماع إنما هو من الكتب وقد أخذت عليه مواضع من كتابه الغريب المصنف وكان ناقص العلم بالإعراب وكان في هذا العصر من الرواة بن بجدة وأبو الحسن الأثرم فكان ابن بجدة يختص بعلم أبي زيد وروايته وكان الأثرم يختص بعلم أبي عبيدة وروايته وكان أبو محمد سلمة بن عاصم راوية الفراء وفيه ورع شديد وانتهى علم الكفيين إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت وأبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب وكان ثقتين أمينين ويعقوب أسن وأقدم وأحسن الرجلين تأليفا وثعلب أعلمهما بالنحو وكان يعقوب أخذ عن أبي عمرو والفراء وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد من غير السماع إلا ممن سمع منهم وقد أخذ عن ابن الاعرابي شيئا يسيرا وكان ثعلب يعتمد على ابن الاعرابي في اللغة وعلى سلامة في النحو وكان يروي عن ابن بجدة كتب أبي زيد وعن الاسرم كتب أبي عبيدة وعن أبي نصر كتب الأصمعي وعن عمر بن أبي عمر كتب أبيه وكان ثقة متقنا يستغني بشهرته عن نعته وأما أبو جعفر محمد بن حبيب فإنه صاحب أخبار وليس في اللغة هناك وقد أخذ عن سلمة ابنه أبو طالب المفضل وقد أخذ أيضا عن يعقوب وثعلب وقد نظرت في كتبه فوجدته مخلطا متعصبا ورد أشياء من كتاب العين أكثر غير مردود واختار اختيارات في اللغة والنحو ومعاني القرآن غيرها المختار وأما القاسم بن محمد ابن بشار الأنباري ومن روى عنه مثل أحمد بن عبيد الملقب أبا عصيدة فإن هؤلاء رواة أصحاب أسفار لا يذكرون مع من ذكرنا وجملة الأمر أن العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل المصرين على الترتيب الذي رتبناه وهؤلاء أصحاب الكتب والمرجوع إليهم في علم العرب وما أخللنا بذكر أحد إلا لسبب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 يرجعون إلى جدهم أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي وهو في طبقة أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي وعلمه عن أبي عمرو وعيسى بن عمر وليونس وأبي الخطاب الأكبر وقد روى عن أبي عمرو القراءة المشهورة في أيدي الناس إلا أن علمه قليل في أيدي الرواة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 وكان بها ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر وكلاما ينسبه إلى العرب فسقط وذهب علمه وخفيت روايته وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب يكنى أبا وليد وكان شاعرا وعلمه بالأخبار أكثر وكان ممن يجري مجرى بن دأب الشرقي بن القطامي وكان كذابا قال أبو حاتم حدثنا الأصمعي قال حدثنا بعض الرواة قال قلت للشرقي ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتها قال لا أدري قلت فكذب له قال كانوا يقولون رويدك حتى تبعث الخلق باعثا فإذا أنا به يوم الجمعة يحدث به في المقصورة وممن كان بالمدينة أيضا علي الملقب بالجمل وضع كتابا في النحو لم يكن شيئا وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين، شدى شيئا من النحو ووضع كتابا لا يساوي شيئا وأما بغداد فمدينة ملك وليست بمدينة علم وما فيها من العلم فمنقول إليها وما جلوب للخلفاء وأتباعهم قال أبو حاتم أهل بغداد حشو عسكر الخليفة لم يقم بها من يوثق به في كلام العرب ولا من ترتضى روايته فإن ادعى أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطوير وكسرة كلام ومكابرة قال أبو الطيب والأمر في زماننا على هذا أضعاف ما عرف أبو حاتم قال فهذه جملة تعرف بها مراتب علمائنا وتقدمهم في الأزمان والأسنان ومنازلهم من العلم والرواية انتهى كلام أبي الطيب في كتاب مراتب النحويين ملخصا. وقال ابن جني في كتاب الخصائص باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة هذا موضع من الأمر لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف وعرف مقامهم من التوقير والجلالة واعتقد في هذا العلم الكريم ما يجب اعتقاده له وعلم أنه لم يوفق لاختراعه وابتداء قوانينه وأوضاعه إلا البر عند الله سبحانه وتعالى الحظيظ بما نوه به وأعلى شأنه لا يعلم أن أمير المؤمنين هو البادئ به المنبه عليه والمنشئ هو المشير إليه ثم تحقق ابن عباس به وقتفاء علي رضي الله عنه أبا العباس إياه هذا بعد تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظه على الأخذ بالحظ منه ثم تتالي السلف عليه وقتفاءهم اخرا على أول طريقة ويكفي من بعد ما يعرف من حاله ويشاهد به من عفة أبي عمر بن العلاء ومن كان معه ومجاور أزمانه حدثنا بعض أصحابنا حديثا يرفعه قال قال أبو عمر بن العلاء ما زدت في شعر العرب إلا بيت واحدة يعني ما يروي للأعشى من قوله وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة أفلا ترى إلى هذا البدر الباهر والبحر الزاخر الذي هو أبو العلماء وكهفهم ويد الرواة وسيفهم كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه وتراجعه فيه إلى الله تعالى وتحوضه حتى إنه لما زاد فيه على ساعته وانبثاته وتراميه وانتشاره بيتا واحدا وفقه الله تعالى للاعتراف به عنوانا على توفيق ذويه وأهله وهذا الأصمعي وهو صناجة الرواة والنقل وإليه محط الأعباء والثقل ومنه تجبى الفقر والملح وهو ريحانه كل مغتبق ومصطبح كانت مشيخة القراء واماثلهم تحضره وهو حدث لأخذ قراءة نافع عنه ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته لأنه لم يقوى عنده إذ لم يسمعه فأما إسفاف من لا علم له وقول من لا مسكت به إن الاصمعي كان يزيد في كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو عليه غير معبوء به ولا منقوم من مثله حتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحوبه من الكلام في الأنواع ويقتيك من ذا خشية أبي زيد وأبي عبيدة وهذا أبو حاتم بالأمس وما كان عليه من الجد والانهماك والأسمة والاستمساك وقال لنا أبو علي يكاد يعرف صدق أبي الحسن ضغورة وذلك أنه كان مع الخليل في بلد واحد ولم يحكي عنه حرف واحدة هذا إلى ما يعرف من عقل الكسائي وعفته وصلفه ولزاهته حتى إن الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته ويأمرهما ألا ينزعج لنهضته وحكى أبو الفضل الرياشي قال جئت أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات فقال لا تقرأه علي فإنني قد أنسيته وحسبنا من هذا حديث سيبويه وقد خط بكتابه وهو ألف ورقة علما مبتكرا وغضعا متجاوزا لما يسمع ويرى قل لما تسند إليه حكاية أو توصل به رواية إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر فلولا تحفظ من يليه ونزومه طريق ما يعنيه لكثرت المحكيات عنه ونيفت أسبابها به لكن, لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته والدرع الباب ثقته وحما جانبه من صدقه وأمانته ما أريد من صون هذا العلم الشريف لذوي فإن قلت فانا نجد علماء هذا الشأن من البلدين والمتحلين به من المصرين كثيرا ما يهجن بعضهم بعضا فلا يتق له في ذلك سماء ولا أرضا قيل هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العلم ألا ترى أنه إذا سبق إلى أحدهم ظن أو توجهت نحوه شبهة سب بها وبرئ إلى الله منه لمكانها ولعل أكثر ما يرمى بسقطة في رواية أو غمزة في حكاية محمي جانب الصدق فيها بريع عند الله من تبعتها لكن أخذت عنه إما لاعتنان شبهة عرضت له أو لمن أخذ عنه وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاء مغضوض الطرف دون مدى وقد عرض الشبهة للفريقين ويعترض على كلا الطريقين فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله والمتفيئين بظله كريم الطرفين جديد ثمنين لما تساب بالهجنة فيه ولا تنابز بالألقاب في تحصين فروجه ونواحيه ليطو ثوبه على أعدل غرره ومطاوي. نعم، وإذا كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بين السلف القديم وبين باقيه بالمنصب والشرف العميم ممن هم سرج الألام والمؤتم بهذهم في الحلال والحرام. ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازع فيه ولا عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص الكلام والفقه له ولا يكاد يعدم أهله الأنس به والارتياح لمحاسنه ولله أبو العباس أحمد بن يحيى وتقدمه في نفوس أصحاب الحديث وثقة وأمانة وعصمة وحصانة وهم عيار هذا الشأن وأساس هذا البنيان وهذا أبو علي كأنه ما بعد منا أو لم تر به الحال عنا كان من تحريه وتأدبه وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه دائما الاستظهار والإيراد لما يرويه فكان تارة يقول أنشدت لجرير فيما أحسب وأخرى قال لي أبو بكر فيما اظن وأخرى في غالب ظني كذا وأرى أنني قد سمعت كذا هذا جزء من جملة وغصن من دوحة وقطرة من بحر مما يقال في هذا الأمر وإنما أنسنا بذكره ووكلنا الحال فيه إلى تحقيق ما يضاهيه انتهى كلام الخصائص والله أعلم النوع الخامس والأربعون معرفة الأسماء والكنا والألقاب والأنساب فيه أربعة فصول الأول في معرفة اسم من اشتهر بكنيته أو لقبه أو نسبه وهو نوعان أحدهما فيما يتعلق بأئمة اللغة والنحو أبو الأسود الدؤلي قال أبو الطيب اللغوي اختلف في اسمه فقال عمر بن شبه اسمه عمر بن سفيان بن ظالم وقال الجاحظ اسمه الظالم بن عمر بن سفيان انتهى ابو عمرو بن العلاء اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولا، اصحها زبان بزاي معجمة والبقية جبر جنيد جزء حميد ربان براء مهمله عتيبة عثمان عريان عقبة عمار عيار عيينة فائد قبيصة محبوب محمد يحيى وقيل اسمه كنيته وسبب الاختلاف فيه انه كان لجلالته لا يسأل عن اسمه قال ابو الطيب ابو عمرو ابن العلاء واخوه ابو سفيان زعم النيسابوري ان اسميهما كنيتاهما أبو الخطاب الأخفش الكبير اسمه عبد المجيد بن عبد الحميد أبو جعفر الرؤاسي محمد بن الحسن أبو مالك عمرو بن كركره. أبو زيد سعيد بن أوس أبو عبيدة معمر بن المثنى. الأصمعي عبد الملك بن قريب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو محمد اليزيدي يحيى بن المبارك وولده إبراهيم صاحب كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه وولده الآخر محمد وولد محمد هذا أبو جعفر, أبو جعفر أحمد وأبو العباس الفضل قطرب محمد بن المستنير أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة الكسائي علي بن حمزة أبو عمر الجرمي صالح بن إسحاق أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد اللحياني علي بن حازم أبو عثمان المازني بكر بن محمد الرياشي العباس بن الفرج أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد أبو نصر صاحب الأصمعي ويقال إنه ابن أخته أحمد بن حاتم الباهلي ابن الاعرابي أبو عبد الله محمد بن زياد أبو عبيد القاسم بن سلام المضرد أبو العباس محمد بن يزيد ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الزجاج أبو إسحاق إبراهيم ابن السري أبو بكر بن السراج محمد بن السري مغرمان محمد بن علي بن إسماعيل أبو عثمان الأشنان داني سعيد بن هارون أبو بكر بن دريد محمد بن الحسن نفطويت إبراهيم بن محمد بن عرفة ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم أبو الحسن بن كيسان محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد بن الأزهري أبو بكر الزبيدي محمد بن الحسن أبو عمر الزاهد المطرز غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد العزيزي أبو بكر محمد بن عزيز أبو الطيب عبد الواحد بن علي أبو بكر بن القوطية محمد بن عمر أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم البغدادي الانباري أبو محمد القاسم محمد بن بشار وولده الإمام أبو بكر محمد بن القاسم ابن فارس ابو الحسين احمد ابن فارس ابو جعفر النحاس احمد بن محمد بن اسماعيل ابو نصر الجوهري صاحب الصحاح اسماعيل بن حماد ابو علي الفارسي الحسن بن احمد ابو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله ابن خالويه الحسين بن أحمد ابن درستويه عبد الله بن جعفر أبو القاسم الزجاجي عبد الرحمن بن اسحاق أبو الفتح بن جني عثمان كراع النمل علي بن الحسن الرماني علي بن عيسى أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابو منصور الجواليقي موهوب بن احمد الخطيب التبريزي ابو زكريا يحيى بن علي ابن سيده علي بن احمد الاعلم يوسف بن سليمان ابن بابشاد طاهر بن احمد ابن الخشاب عبد الله بن احمد ابن بري ابو محمد عبد الله ابو, أبو محمد البطل يوسي عبد الله بن محمد السيد ابن القطاع ابو القاسم علي بن جعفر الكمال أبو البركات بن الأنباري عبد الرحمن بن محمد الزبخشري محمود بن عمر ابن الشجري هبة الله ابن علي رضي الدين الصغاني الحسن ابن محمد انتهى القسم الثاني فيما يتعلق بشعراء العرب الذين يحتج بهم في العربية أمره القيس بن حجر الكندي في اسمه أقوال قيل عدي وقيل مليكة حكاهما العسكري في كتاب التصحيح، وقيل حندج حكاه ابن يسعون في شرح شواهد الإيضاح النابغة الذبياني اسمه زياد بن معاوية النابغة الجعدي الصحابي اسمه قيس بن عبد الله الأعشى اسمه ميمون بن قيس المتلمس اسمه جرير بن عبد المسيح تأطف شراً اسمه ثابت بن جابر الفرزدق اسمه همام بن غالب الأخطل اسمه غياث بن غوث الراعي اسمه عبيد بن فصين البعيث اسمه خراش بن بشر ذو الرمة اسمه غيلان بن عقبة وهو الذي يقول أنا أبو الحارث واسمي غيلان القطامي اسمه عمرو بن شويم أبو النجب اسمه الفضل بن قدامة العجاج اسمه عبد الله بن رؤبة الفصل الثاني في معرفة كنية من اشتهر باسمه أو لقبه أو نسبه وهو قسمان أحدهما في أئمة اللغة والنحو ميمون الأقرن قال الخليل كان يكنى أبا عبد الله نقله أبو الطيب يحيى ابن يعمر كنيته أبو سليمان ذكره السيرافي عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو بحر عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن معاذ الهراء أبو مسلم الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الأصمعي أبو سعيد سيبويه قال أبو الطيب كان يكنى أبا بشر وأبا الحسن وأبا عثمان وأثبتها أبو بشر النضر بن شميد يكنى أبو الحسن المؤرج السدوسي يكنى أبو الفيل أو أبو الفيد قطرب أبو علي المفضل بن محمد الضبي أبو العباس وقيل أبو عبد الرحمن الكسائي أبو الحسن الرياشي أبو الفضل الثاني في شعراء العرب عقد لذلك ابن دريد بابا في الوشاح قال فيه أمرو القيس بن حجر أبو الحارث زهير بن أبي سلمى أبو بجير نابغة بني زبيان أبو أمامة وأبو عقرب اوس بن حجر أبو شريح لبيد بن ربيعة أبو عقيل طرفة بن العبد أبو عمرو عبيد بن الأبرف أبو دودان الاعشى بن قيس أبو بصير اعشى همدان أبو المصبح الحطيئة أبو مليكه الشماخ أبو سعد مزرد أبو ضرار الأخطل أبو مالك عبد الله بن همام السلولي أبو عبد الرحمن الكميت بن زيد أبو المستهل يزيد بن مفرغ الحميري أبو المفرغ مهلهل بن ربيعة أبو ربيعة الأسود بن يعفر أبو نهشل عمرو بن معدي كرب أبو ثور عدي بن زيد أبو عمر بشر بن أبي خازم أبو حاضر الفرزدق أبو فراس وكان يقنى في شبابه أبا مليكه جرير أبو حزرة الطرماح بن حكيم أبو نصر كثير أبو صخر جميل أبو عمر الاحوص أبو عاصم نصيب أبو محجن عبد الله بن قيس الرقيات أبو هاشم عدي بن حاتم أبو طريف حاتم الطائي أبو سفانه عدي بن الرقاع أبو دؤاد زيد الخيل أبو مكنف كعب بن زهير أبو المضرب حسان بن ثابت أبو الوليد كعب بن مالك أبو عبد الله عبد الله بن رواحة أبو عمر عباس بن مرداس أبو الهيثم عنطرة العبسي أبو المغلس عمر بن أبي ربيعة أبو الخطاب العجاج أبو الشعثاء رؤبة بن العجاج أبو الجحاف تأطف شرا أبو زهير أمية ابن أبي الصلت أبو عثمان ذو الرمة أبو الحارس الفصل الثالث في معرفة الألقاب وأسبابها وهي قسمان أحدهما القاب أئمة اللغة والنحو عنبسة الفيل قال الزمخشري في ربيع الأنوار لقب بذلك لأن معدان أبا كان يروض فيلا للحجاج قلت فينبغي أن يكون اللقب لأبيه لا له سيبويه لقب إمام النحو وهو لفظ فارسي معناه رائحة التفاح قيل كانت أمه ترقصه بذلك في صغره وقيل كان من يلقاه لا يزال يشم منه رائحة الطيب فسمي بذلك وقيل كان يعتاد شم التفاح وقيل لقب بذلك للطافته لأن التفاح من لطيف الفواكه البطل يوسي في شرح الفصيح قال الإضافة في لغة العجم مقلوبة كما قالوا سيبويه والسيب التفاح وويه رائحته والتقدير رائحة التفاح قطرب لازم سيبويه وكان يدلج إليه فإذا خرج رآه على بابه فقال له ما أنت إلا قطرب ليل فلقب به القطرب في الأصل دويبة لا تستريح نهارها سعيا المبرد قال السيرفي لما صنف المازني كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له قم فأنت المبرد بكسر الراء أي المثبت للحق فغيره الكوفيون وفتحوا الراء سعلم إمام الكوفيين اسمه أحمد بن يحيى الأخفش جماعة يأتون في نوع المتفق والمفترق السكيت والد أبي يوسف يعقوب ابن السكيت قال الحافظ أبو بكر الشيرازي في كتاب الألقاب قال علي بن إبراهيم القطان القزويني سئل سأل سأل تعلم هل رأيت السكيت فقال نعم وكان لي أخا أو شبيها بالأخ وكان السكيتا كما سمي شبه والد عمر ابن شبه اسمه يزيد وإنما لقب شبه لأن أمه كانت ترقصه وتقول يا بأبي وشبه وعاش حتى دبا شيخا كبيرا خبا ذكره الشيرازي في الألقاب نفطوي اسمه إبراهيم ابن محمد ابن عرفة لقب بذلك تشميها بالنفط لدمامته وأذمته وجاء وجعل على مثال سيبويه النحو إليه قال الزملكاني في شرح المفصل نفتويه يجوز فتح نونه والأكثر كسوى وقال ياقوت الحموي قد جعله ابن بسام بضم الطائي وسكون الواوي وفتح الياء النباح قال ابن ذرستويه في شرح الفصيح كان أبو عمر الجرمي يلقب النباح لكثرة مناظرته في النحو والصياحه سبخت هو لقب لأبي عبيدة معمر ابن المثنى أنشد ثعلب فخذ من سلخ كيساني ومن أظفار سبخت أبو القندين لقب الأصمعي قال أبو حاتم قيل له ذلك لكبر خصييه ذكره ابن سيده في المحكم معاذ الهراء قال في الصحاح له ذلك لأنه كان يبيع الثياب الهروية. الثاني القاب شعراء العرب. قال أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح في كتابه الذي ألفه في إحصاء من يسمى عمرا من شعراء العرب في الجاهلية والإسلام. هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عمر وكنيته أبو فضله وإنما سمي هاشما لما قال مطرود بن كعب الخزاعي فيه عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وفي الصحاح إنما قيل مضر الحمراء وربيعة الفرس لأنهما لما اقتسم الميراث أعطي مضر الذهب وهو مؤنث واعطي ربيعه الخيل وفي أمال القاري أخبرني أبو بكر قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله القحطبي قال إنما سمي الأخطل لأن ابني جعال تحاكم إليه أيهما أشعر فقال لعمرك إنني وابني جعالي وأمهما لاستار لئيم فقيل له إن هذا الخطل من قوله فسمي الأخطل وكان الأخطل في صغره يلقب دوبلا لأن أمه كانت ترقصه به ذكره الأزدي في كتاب الترقيص، وفي نوادر ابن الأعرابي الفند اسمه شهل بن شيبان وإنما سمي الفند لأنه قال يوم قضى. أما ترضون أن أكون لكم فيندا وفي الغريب المصنف قال الأصمعي كان يقال لطفيل الغنوي في الجاهلية محبر لتحسينه الشعر وفي طبقات الشعراء لمحمد بن سلام إنما سمي الفرزدق تشبيها لوجهه بالخبزة وإنما سمي الضاعي لكثرة وصفه الإبل وحسن نعته لها وفي أمالي ثعلب ندت إبل لإلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان فندت أولاده في طلبها وهم ثلاثة عامر وعمر وعمير فأدركها عامر فسمي مدركة وأما عمر فاقتنف أرنبا واشتغل بطبخها وقال ما زلت في طبخ فسمي طابخة وأما عمير فانقمع في البيت فسمي قمع فلما أضطأوا على أمهم ليلى خرجت في إسرهم فقال الشيخ لجارية لهم يقال لها نائلة تقرفصي في إسر مولاتك أي أسرعي فقالت ليلى ما زلت أخندف في إسركم أي أهرول فسميت خندفا وقالت نائلة أنا قرفصت في إسر مولاتي فقال الشيخ فأنت قرفاصة وفي العمدة لابن رشيق علقمة الفحل ابن عبدة لقب بالفحل لان امراه القيس خاصمه في شعره الى امرأته فحكمت عليه لعلقمة فطلقها وتزوجها علقمة فسمي الفحل لذلك وقيل بل كان في قومه اخر يسمى علقمة الخصي وفي شرح المقامات للمطرزي كان يقال للاعشى صناجة العرب لكسرة ما تغنت بشعره وفي نوادر ابن الاعرابي الأغربة في الجاهليه يعني السودان عنترة وخفاف بن ندبة السلمي وندبة أمه وأبو عمير ابن الحباب السلمي وسليك بن السلك وهي أمه واسم أبيه يثربي وهشام بن عقبة بن أبي معيط مخضرم وتأبط شراً والشنفرة وفي الصحاح كان عنترة العبسي يلقب الفلحاء لفلحة كانت به وهي شق في الشفة السفلة وإنما لم يقول الأفلح ذهبوا به إلى تأنيف الشفة وفيه الشويعر لقب محمد بن حمران الجعفي لقبه بذلك امرؤ القيس بقوله أبلغ عني الشويعر أني عمد عين قلتهن حريمة وفي المحكم زعموا أن زيادن الذبياني قال الشعر على كبر السن فسمي نابغة وقيل بل سمي بذلك لقوله وقد نبغت لنا منهم شؤون وفي الصحاح ما السماء لقب عامر بن حارثة الأزدي وهو أبو عمرو مزيقياء وسمي بذلك لانه كان إذا اجذب قومه ما نهم حتى ياتيهم الخصم فقالوا هو ماء السماء لانه خلف منه وماء السماء أيضا لقب أم المنذر بن مرء القيس بن عمر اللخمي وهي ابنة عوف بن جشم بن النمر بن قاصد وسميت بذلك لجمالها وقال التبريزي في تهذيبه عبيد الله بن قيس الرقيات كان ابن الأنباري يختار الرفع ويقول إنه لقب به أو لقب به لتشبيبه بثلاث نسوة أسماؤهن رقيه وقال غيره الرقيات جداته فهو مضاف وفي الصحاح إنما أضيف إليهن لأنه تزوج عدة نسوة وافق أسماؤهن كلهن رقيه فنسب إليهن هذا قول الأصمعي وفي الصحاح المنتحل لقب شاعرا من هزيل وهو مالك بن عويمر وجه النام لقب عمر بن قطن من بني سعد بن قيس بن سعلبة وكان يهاجي الأعشى وفي الأغاني ثابت بن قطنة هو ثابت بن كعب لقب قطنة لأن سهما أصابه في إحدى عينيه فذهب بها فكان يجعل عليها قطنة وقال ابن فارس في المجمل حدثني أحمد بن شعيب عن ثعلبه قال سمي الحطيئة لدمامته والحطيئة الرجل القصير وقال ابن دريد في الجمهرة نبغ الرجل إذا قال الشعر بعدما يسن أو يكون مفحما ثم ينطق به وبه سمي النوابغ الزبياني والجعدي والشيباني ذكروا من لقب ببيت شعر قال قال ابن في الوشاح من الشعراء من غلبت عليهم ألقبهم بشعرهم حتى صاروا لا يعرفون إلا بها فمنهم منبه ابن سعيد بن قيس بن عيلان بن مضر وهو أعصر وإنما سمي أعصر بقوله أعمير إن أباك غير لونه مر الليالي واختلاف الاعصر ومنهم امروء القيس ابن ربيعة بن مرة التغلبي وهو مهلهل سمي بقوله لما توعر في الكراع هجينهم هل هلت أسأر جابرا أو صنبلا قلت وفي طبقات الشعراء لمحمد بن سلام أن اسمه عدي وإنما سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه وفي الصحاح يقال سمي مهلهلا لانه اول من ارق الشعر ومنهم معاويه بن تميم وهو الشقر وسمي الشقر بقوله قد احمل الرمح الاصم كعبه به من دماء القوم كالشقرات ومنهم فيل بن عمرو بن الهجيم سمي بليلا بقوله وذي نسب نائم بعيد وصلته وذي رحم بللتها ببلالها ومنهم عمرو بن سعيد بن مالك سمي المرقش بقوله الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم ومنهم عبد الله بن خالد سمي المكوا لقوله وإني لاكوي ذا النسى من ظلاعه وذا الفلق المعمى وأكوي النواضرة ومنهم خالد بن عمرو بن مرة سمي الشريد بقوله وانا الشريد لمن يعرفني حامل حقيقة ما له مثله ومنهم عمر بن ربيعة سمي المستوغر بقوله ينش الماء في الربلات منها نشيش الرضف في اللبن الوغير ومنهم صريم بن معشر التغلبي سمي أفنونا بقوله من نيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشباب افنونا ومنهم شاس بن نهار العبدي سمي الممزق بقوله فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزقي ومنهم عائذ بن محصن العبدي سمي المثقب بقوله ظهرنا بكلة وسدلنا أخرى وثقرنا الوصاوس للعيون ومنهم عامر بن زيد منات العبدي سمي الحصيص بقوله قد حصت البيضة رأس مرئ جلد على الأهوال صبار ومنهم ربيعة بن ليث العبدي سمي المطلع بقوله فإن لم أزر سعدا بجرد كأنها صدور القناة يطلعنا من كل مطلع ومنهم مالك بن جندل سمي الذهاب لقوله وما سيرهن إذ علون قراقرا بذي أمم ولا الذهاب ذهاب ومنهم جرير بن عبد المسيح الضبي سمي المتلمس بقوله فهذا أوان العرض جن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس ومنهم زياد بن معاوية الزبياني سمي النابغة بقوله وحلت في بني القين بن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤونه ومنهم معاوية بن مالك سمي معود الحكام لقوله أعود مثلها الحكام بعدي إذا ما الأمر في الأشياء نابا ومنهم مالك بن كعب بن عوف سمي الجواب بقوله لا تسقني بيديك إن لم تأتني رقص المطية إنني جواب ومنهم جامع بن شداد سمي مرخية لقوله وقد مدوا الزوايا من لحيظ فرخوا المحض بالماء العذار ومنهم معاذ بن السنان سمي الأقرع بقوله معاوية من يلقيكم إن أصابكم شباحية مما عدل القفر أقرعه ومنهم عامر بن عبد الله الكلبي سمي المتمني بقوله تمنيت أن ألقى لميسا قتلتها وأسربني أبدا بالسيوف القواضب ومنهم امرؤ القيس الأكبر ابن بكر بن الحارث بن معاوية الكندي سمي الزائد لقوله أذود القوافي, أذود القوافي عني زيادة زياد غلام غوي جوادة ومنهم شرحبيل بن معدي كرب سمي العفيف بقوله وقالت لي هلم إلى التصابي فقلت عففت عما تعلمين ومنهم عامر بن المجنون الجرمي سمي مدرج الريح بقوله أعرفت رسما من سمية باللوى درجت عليه الريح بعدك فاستوى ومنهم عامر بن سفيان البالقي سمي المعقر بقوله لها ناهض في الجو قد نهدت له كما نهدت للبعل حسناء عاقر ومنهم قيس بن جروه الطائي سمي العارق بقوله فان لم تغير بعض ما قد صنعتم لان تحيا للعظم ذو أنا عارق ومنهم جابر بن قيس الحارثي سمي المحذق بقوله وأحججتم بالركض عنا وقلتم سقطنا على أم الربيق المحذق ومنهم مرثد بن حمران الجعفي سمي الأشعر بقوله فلا يدعني قومي لسعد بن مالك لمن أنا لم أشعر عليهم وأسقبي ومنهم ثعلبه بن مرئ القيس سمي قاتل الجوع بقوله قتلت الجوع في السنوات حتى تركت الجوع ليس له نكير ومنهم عبد الله بن عمرو الجعفي سمي الخلج بقوله كأن تخالج الأشطان فيهم شآبيب تجود من الغوادي ومنهم عامر بن جابر الخزاعي سمي المتنكب بقوله تنكبت للحرب العضوض التي أرى ألا من يحارب قومه يتنكب ومنهم عبد الله بن قيس السهمي سمي المبرق بقوله فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر ومنهم مالك بن جناب الكلبي سمي الأصم بقوله اصم صم عن الخلا إن قيل يوما وفي غير الخلا الفا سميعا ومنهم عويف بن عقبة الفزاري سمي عويف القوافي بقوله سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت قولا لا أجيب القوافية ومنهم خداش بن بشر سمي البعيث بقوله تبعث مني ما تبعث بعدما ومرت قوايا واستتم غريمي ومنهم نافع بن خليفة الغنوي سمي المخلل بقوله أجب كلابي بني اللؤم فوقه خباء فلم تهتك أخلته بعد ومنهم جابر الكلبي سمي المرني بقوله إذا ما مشى يتبعنه عند خطوه عيونا مراضا طرفهن روانية ومنهم غيلان بن عقبة سمي ذا الرمة بقوله أشعى ثباقي رمة التقليد ومنهم كريم بن معاوية سمي الهجف بقوله ترجى ابن معط وردها وانتحى لها رجف جفت عنه المعالي وَمِنْهُمْ ومنهم يزيد بن سُمِّيَ سمي المزرد بقوله فقلت تزردها عبيد فإنني لِزَرْدِ لزرد فِي في السنين مزرد ومنهم بْنُ بن عوف سمي جديمة بقوله جذمت كفي في الحياة فقد أوهنتني في المقام والسفر ومنهم قيس الحنان الجهني سمي بقوله حننت على عدي يوم واللول عمرك ما حننت على نسيبي ومنهم عمرو بن غنم الطائي سمي الصموت بقوله صمت ولم أكن قدما عييا ألا إن الغريب هو الصموت ومنهم بيهس بن خلف الفزاري سمي بيهس النعامة بقوله لأطرقن حيهم صباحا لأبرقن بركة النعامة ومنهم عمرو بن عبد الدار اليشكري سمي القعقاع بقوله فخر أديم حين غاب صناعه وخر خباء تحته يتقعقع ومنهم طرفه واسمه عمرو بن العبد سمي طرفا بقوله لا تعجل بالبكاء اليوم مضطرفا ولا اميريكما بالدار إذ وقفا ومنهم أخو تأبط شر سمي ريش لغب بقوله وما كنت فقعا نابتا بقرارة وما كنت ريشا من ذنابا ولا لغبي ومنهم عدي بن علقمة الجسري سمي اللجلاج بقوله فما أنا باللجلاج إن لم يرفعوا ذلازل يجرونها رفلا ومنهم جران العود العقيلي سمي بقوله عمدت لعود فانتحيت جيرانه وللكيس أمضى في الأمور وانجح ومنهم العجاج سمي بقوله حتى يعج ثخنا من عجعج ومنهم سيار بن ربيعة اليشكري سمي المفترق بقوله وعند بنات الصدر مني قصائد أنهنه من ريعانهن وأفترق ومنهم حسان بن ثابت سمي الحسام بقوله فسوف يجيبكم عنهم حصام يسوق المحكمات كما يشاء ومنهم أبو ذؤيد الهذلي سمي القطيل بقوله عليه الصخر والخشب القطيل وقال القاري في اماليه إنما سمي الراعي لقوله لها أمرها حتى إذا ما تبوأت لأخفافها مرعا تبوأ مضجعة فقيل رعى الرجل وقال ابن سلام في طبقاته إنما سمي البعيث بقوله تبعث مني ما تبعث بعدما أمرت حبال كل مرتها شزرة وفي الصحاح ذو الخرق الطهوي سمي بذلك لقوله لما رأت إبلي هذل حمولتها جاءت عجافا عليها الريش والخرق وفيه الممزق لقب شاعر من عبد قيس بكسر الزاي وكان الفراء يفتحها وإنما لقب بذلك لقوله فإن كنت ماكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزقي وقال الآمدي الممزق قائل هذا البيت بالفتح واسمه شاس بن نهار العبدي جاهلي وأما الممزق الحضرمي فبكسر الزاي متأخر وابنه عباد ولقبه المخرق وله أشعار كثيرة وهو القائل إن المخرق أعراض الكرام كما كان الممزق أعراضا لآم أبي ذكر من تعددت أسماؤه أو كناه أو ألقابه عبد الله بن الصمه أخو ذريد بن الصمة قال أبو عبيد في مقاتل الفرسان كان له ثلاثة أسماء وثلاث كنا وكان اسمه عبد الله ومعبدا وخالدا ويكنى أبا فرعان وأبا أوفا وأبا ذفافا شهل بن شيبان كان يلقب الفند ويلقب أيضا عديد, عديد الألف وذلك أن بني حنيفة أرسلته إلى أولاد سعلبة حين طلبوا نصرهم على بني ثعلبة فقالت بنو حنيفة قد بعثنا اليكم الف فارس فلما قدم على بني ثعلبة قالوا له اين الالف قال انا فكان يقال له عديد الالف ذكره ابن الاعرابي في نوادره امرؤ القيس بن حجر الكندي كان يلقب امرأ القيس ويلقب ذا القروح فقيل هو بالقاف وبالحاء المهملة اخره قال ابن خالويه في شرح الدريدية لأن قيصر وجه إليه بحلة مسمومة فلما لبسها أسرع السم فيه فتثقب لحمه فسمي ذا القروح وكذا قاله الجوهري في الصحاح قال في الجمهرة شعل بالشين معجمة وبالعين غير معجمة لقب تأبط شرا الفصل الرابع في معرفة الأنساب، وهو اقسام احدها المنسوب الى القبيلة صريحا كاب الاسود الدؤلي من ولد الدؤل ابن بكر ابن كنانة قال السرافي في طبقاته قيل في النسب الى دؤل دؤلي بالفتحي كما قالوا في نمر نمري بالفتح استثقالا للكسرة ويجوز تخفيف الهمزة فيقال الدولي بقلب الهمزة واوا محضة لأن الهمزة إذا فتحت وكان قبلها ضمة خففت بقلبها واوا انتهى والخليل بن أحمد أزدي فراهيدي لأنه من ولد فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد وأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صليبة من الخزرج ذكره محمد بن سعيد السيرفي في طبقاته والمازني من بني مازل بن شيبان الثاني المنسوب إلى القبيلة ولاء كسيبويه يقال له الحارثي لأنه مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن خالد بن أدد ذكره السيرفي و وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي مولى بني مجاشع بن دارم ذكره السيرافي أيضا وأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي تيم قريش لا تيم الرباب قال السيرافي هو مولى لهم ويقال هو مولى لبني عبد الله بن معمر التيمي وأبو عمر وأبي عمر الجرمي قال السيرفي هو مولى لجرم بن زبان وجرم من قبائل اليمن الثالث المنسوب إلى البلد والوطن كالتوزي أبي محمد عبد الله بن محمد هو مولى لقريش قال السيرفي قال أبو العباس كنا ندعوه أبا محمد القرشي واشتهر بالنسبة إلى بلده توج أو توز وهي بلد بفارس والسجستاني أبي حاتم سهل بن محمد منسوب إلى سجستان الرابع المنسوب إلى جد له كالاصمعي نسب إلى جده أصمع وهو باهلي النسب والزيادي أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان من ولد زياد بن أبيه فنسب إليه الخامس المنسوب إلى لباسه كالكسائي في فوائد النجاي بخطه سئل أبو عبد الله طوال كيف سمي الكسائي فقال كان الناس يجالسون معاذ بن مسلم الهراء في الخزوز والثياب الفاخرة وكان هو يجالسه في كساء روذباري فقيل له الكسائي السادس من نسب إلى اسمه واسم أبيه قال ابن دريد في الجمهرة النميري الشاعر هو ثقفي وإنما قيل له النميري لأن اسمه نمير ابن أبي نمير السابع من نسب إلى من صحبه كأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي قال السرافي نسب إلى يزيد بن منصور خالي اليزيدي لصحبته إياه الثامن من نسب إلى مالك غير معتق الرياشي أبي الفضل عباس بن الفرج قال السيرافي هو مولى محمد بن سليمان الهاشمي ورياش رجل من جذام كان الفرج أبو العباس عبدا له فبقي عليه نسبه إلى رياش التاسع من نسب إلى بعض أعضائه لكبره كالرؤاسي محمد بن الحسن الكوفي سمي بذلك لأنه كان كبيرا الراس وأبي الحسن علي بن حازم اللحياني قال في الصحاح لقب بذلك لعظم لحيته العاشر من نسب إلى أمه من ذلك محمد بن حبيبة هي أمه ولا يعرف أبوه والأشهب بن رميلة قال ابن سلام هي أمه واسم أبيه ثور أحد بني نهشل بن دارم وشبيب بن البرصاء قال ابن سلام هي أمه وأبوه يزيد بن حمزة ويزيد بن الطصريه قال ابن سلام هي أمه وأبوه المنتشر أحد بني عمرو بن سلمة ابن قشير والتصرية حي من قضاعه يقال لها تصر ينسب إليها وفي التهذيب للتبريزي سويد بن قراع العكلي قراع اسم أمه فلذلك لا ينصرف واسم أبيه عمير انتهى النوع السادس والأربعون معرفة المؤتلف والمختلف فيه ثلاثة فصول الأول فيما يتعلق بأئمة اللغة والنحو من ذلك الأبذي والأندي الأول بالباء الموحدة المشددة والذال المعجمة جماعة والثاني بالنول الساكنة والدال المهملة عبد الله بن سليمان بن حفظ الله الانباري والأبياري الأول بالنون ثم الموحدة أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار والثاني بالموحدة ثم المثنات التحتانية علي بن سيف المصري الجريري والحريري الأول بالجيم المفتوحة المعافى بن زكريا والثاني بالحاء المهملة القاسم بن علي الحريري المصري صاحب المقامات الرندي والزيدي أي الأول بالراء المهملة والنون جماعة من أهل المغرب منهم أبو علي عمر بن عبد المجيد شارح الجمل والثاني بالزاي والياء كثير الزجاجي والزجاجي الأول بفتح الزاي وتشديد الجيم أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق صاحب الجمل والأمالي وغير ذلك والثاني بضم الزاي وتخفيف الجيم يوسف بن عبد الله الجرجاني السجزي والشجري الأول بالسين المهملة المكسوره وسكون الجيم وبالزاي أسامة بن سفيان من نحات سجستان والثاني بالشين المعجمة المفتوحة وفتح الجيم وبالراء أبو السعادات هبة الله بن الشجري ابن الصائغ وابن الضائع الأول بالصاد المهملة والغين المعجمة كثير والثاني بالضاد المعجمة والعين المهملة أبو الحسن علي بن محمد الكتامي الإشبيلي شارح الجمل الفالي والقالي الأول بالفاء محمد بن سعيد السيرافي شارح اللباب والثاني بالقاف أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي صاحب الأمال والبارع في اللغة وغير ذلك منسوب إلى قال قلى بلد من أعمال إرمينيا انتهى الفصل الثاني فيما يتعلق بشعراء العرب قال الآمدي في كتاب المؤتلف والمختلف زياد في الشعراء جماعة منهم النابغة الزبياني ولهم شاعر يقال له الزياد بالذال المعجمة ابن عزيز ابن الحويرث ابن مالك ابن واقد الفصل الثالث فيما يتعلق بالقبائل قال القالي في امالي حدثنا ابو بكر ابن الانباري حدثني ابي عن اشياخه قال كل ما في العرب عدس بفتح الدال الا عدس ابن زيد فانه بضمها وكل ما في العرب سدوس بفتح السين الا سدوس ابن اصمع في طيد وكل ما في العربي فرافصة بضم الفاء إلا فرافصة أبا نائلة امرأة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكل ما في العربي ملكان بكسر الميم إلا ملكان ابن حزم ابن, ابن ربان فإنه بفتحها وقال محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص قال أبو جعفر المعبدي كل شيء في العربي مليح بضم الميم مفتوح اللام إلا الذي في كندة فإنه مليح بفتح الميم وكسر اللام من الربيع وفي الصحاح الناس بالنون اسم قيس ع... اسم قيس عيلان وهو الناس ابن مضر بن نزار وأخوه إلياس ابن مضر بليد وقال محمد بن حبيب في كتاب متشابه القبائل كل شيء في العرب حارثة إلا جارية ابن سليط ابن يربوع وفي سليم جارية ابن عبد وفي الأنصار جارية ابن عامر وكل شيء في العرب أسامة بألف غير سامة بن لؤي وكل شيء في العرب عبد شمس غير عبد شمس ابن سعد في تميم وعبد شمس ابن آخر في الطيب هكذا كانوا هكذا قال بسكون الباء فيهما وذكر غيره أن الذي في تميم عبى شمس بفتح الباء والذي في طي عبي شمس بكسر الباء وكل شيء في العرب فهو حبيب سوى حبيب بن عمر في تغلب وحبيب بن جذيمة في قريش بالتصغير والتخفيف وسوى حبيب بن الجهمي في النمر وحبيب بن كعب في بنيشكر وحبيب بن الحارث في, في ثقيف فإن الثلاثة بالتصغير والتشديد وكل شيء في العرب جشم سوى جثم بن جذام في جذام وسوى جيشم ابن عبد منات في كل وكل شيء في العرب جساس مشدد سوى جساس بن نشبة في تيم الرباب فإنه مخفف وكل شيء في العرب معاوية سوى معوية بن امرئ القيس بن جسر في قضاعة وسوى معوية وهو أجرم بن ناهش في ختعم وكل شيء في العرب شيبان إلا سيبان بن الغوث في سنير وكل شيء في العرب فهم بالفاء إلا قهم بن جابر قهم بن الجابر من همدان فإنه بالقاف وكل شيء من قبائل العرب فهو غنم بالغين والنون إلا عثم بن الربعة ابن الرشدان بن قيس من جهينة فإنه بالعين والثاء وكل شيء في العرب أسيد فهو على فعيل سوى اسيد بن عمرو في بني تميم فإنه على مثال التصغير وسوى سيد بن رزان في قيس فإنه على مثال فعل وكل شيء في العرب خليف بالخاء المعجمة إلا حليف بن مازن في خطعم فإنه بالحاء المهملة وكل شيء في العرب من القبائل عدي مفتوح العين إلا عديا ابن ثعلبة في طي فإنه مضموم العين مشدد الياء وكل شيء في العرب حرب ساكن إلا اسمين حرب ابن مظن في مدحج وحرب ابن قاصد في قضاعة وفي الأزد حدان ابن شمير ابن عمر بضم الحاء المهملة وفي تميم حدان ابن قريع بفتح الحاء المهملة وفي ربيعة جدان بفتح الجيم ابن, ابن جديلة وفي أثد خدان بفتح الخاء المعجمة ابن هر وفي همدان ذو حدام بالضم ابن شرحيل وفي طي هذمة ابن عتاب بفتحتين وفي مزينه هذمة ابن لاطم بضم الهاء وسكون الذال وفي خزاعة حبشية ابن سكون بفتح وبالباء وفي مزينه حبشية ابن كعب بضم الحاء وسكون الباء كل اسم في العربي دجاجة بكسر الدال فأما الدجاج من الطير فمفتوح الدال وفي عدوان لهب ابن عمر بفتح اللام والهاء وفي الأزدي لهب ابن أحجن بكسر اللام وسكون الهاء وفي مضر ضبط ابن أد ابن طابخة وفي قريش ضبط ابن الحارث ابن فهر ابن مالك وفي هذيل بابة بن عمر الثلاثة وبالباء الموحدة وفي قضاعة ضنة ابن سعد وفي عذرة ضنة بن عبد وفي أسد ضنة بن الحلاف وفي الأزد ضنة بن العباس الأربعة بكسر الضاد وبالنون كل امرئ القيس في العرب فالمنسوب إليه مرئي مقصور مثال مرئي إلا امرأ القيس من كندة فيقال للرجل منهم مرقسي كل اسم في العرب يزيد إلا تزيد ابن حلوان من قضاعة وتزيد ابن جوشم من الأنصار وفي بني تميم شقرة وهو معاوية بن الحارث وشقرة بن نبت بن قدد أخو عدنان محرك مفتوح وفي ضبة شقرة بن ربيعة وفي عبد القيس شقرة بن بكرة كل شيء في العرب فهو حرام إلا حزام ابن هلال في قيس وفي ربيعة يشكر ابن بكر وفي مراد يشكر ابن عمير وفي الازد يشكر ابن مبشر وفي بني قيس يشكر ابن الحارث وفي الازد يشكر ابن عمر وفي قيس ابن قريع ابن الحارث وفي محارب قريع ابن جبيب وفي تميم قريع ابن عوف وفي عبد القيس فريع بالفاء وهو ثعلبة بن معاوية وفي بجيلة فزيع ابن فتيان بالفاء والزاي وفي الأزد قزيع بن بكر بالقاف والزاي وفي المشاكهة للأزدين في العربي عدثان بن عبد الله بن زهران بضم العين وبالثاء المثلثة وفيهم عدنان بفتح العين والدال وبالنون ابن عبد الله من الأزد وعدنان أبو معد ابن عدنان مفتوح العين مسكن الدال وقال الأزدي في كتاب الترقيص قال هشام بن محمد ليس في العرب سلمة بكسر اللام إلا في الخزرج وبجيلة وغيرهما سلمة بفتح اللام قال هشام وكل, وكل شيء في العرب فرافصة بضم الفاء إلا فرافصة ابن الأحوص وفي تهذيب الإصلاح للتبريزي الدؤل من كنانة ينسب إليهم أبو الأسود الدؤلي مفتوحة مهموزة والدول في حنيفة ينسب إليهم الدولي والديل في عبد القيس ينسب إليهم الديلي النوع السابع والأربعون معرفة المتفق والمفترق فيه ثلاثة فصول الفصل الأول فيما يتعلق بأئمة اللغه والنحو الأخفش أحد عشر نحويا أحدهم الأخفش الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد أحد شيوخ سيبوي والثاني الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعد تلميذ سيبوي مات سنة عشر ومئتين وقيل بعدها والثالث الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرد وتعلم مات سنة خمس عشر والرابع أحمد بن عمران بن سلامة الألهاني مصنف غريب الموطأ مات قبل الخمسين ومائتين والخامس أحمد بن محمد الموصلي أحد شيوخ بن جني مصنف كتاب تعليل القراءات والسادس خلف بن عمر اليشكري البلنسي مات بعد الستين والأربعمائة والسارع عبد الله بن محمد البغدادي من اصحاب الاصمعي والثامن عبد العزيز بن أحمد الأندلسي من مشايخ ابن عبد البر والتاسع علي بن محمد الإدريسي مات بعد الخمسين والعاشر علي بن إسماعيل ابن رجاء الفاطمي والحادي عشر هارون بن موسى بن شريك القارئ مات سنة 71 ومئتين سيبويه أربعة أحدهم إمام العربية عمر بن عثمان بن قنبر والثاني محمد بن موسى بن عبد العزيز المصري والثالث محمد بن عبد العزيز الأصبهاني والرابع أبو الحسن علي بن عبد الله القومي المغربي سعلب إثنان أشهرهما الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى والثاني محمد بن عبد الرحمن نفطويه اثنان المشهور إبراهيم بن محمد بن عرفة والآخر أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المصري ابن دريد اثنان المشهور أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي والآخر يحيى ابن محمد بن دريد الاسدي الأعلم إثنان أشهو يوسف ابن سليمان الشنتمري والآخر إبراهيم بن قاسم البطل يوسي ابن يعيش ثلاثة اشهرهم وفق الدين يعيش ابن علي ابن يعيش الحلبي والثاني عمر ابن يعيش السنوسي والثالث خلف ابن يعيش الأصباحي ابن هشام جماعة الأول عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة والمغازي الثاني محمد بن يحيى ابن هشام اللخمي والثالث الشيخ جمال الدين عبد الله ابن يوسف ابن هشام الحنبلي متأخر صاحب التصانيف المشهورة فائدة حيث اطلق ابو عبيد في الغريب المصنف ابا عمر فهو الشيباني فان اراد ابا عمر ابن العلاء قيده وحيث اطلق النحات ابا عمر فمرادهم ابن العلا وحيث أطلق البصريون أبا العباس فالمراد به المبرد وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به سعلا ذكره ابن الزملكاني في شرح المفصل وحيث أطلق في كتب النحو الأخفش فهو الأوسط فإن أريد الأكبر أو الأصغر قيدوا الفصل الثاني فيما يتعلق بشعراء العرب امرؤ القيس جمع منهم امرؤ القيس ابن حجر الكندي وامرؤ القيس مهلهل ابن ربيعه وامرؤ القيس ابن حمام بن عبيده وامرؤ القيس ابن عمرو بن ابن معاوية ابن السنت ابن ثور وامرؤ القيس ابن النعمان بن الشقيقه ابن عانس الكندي وامرؤ القيس ابن الاصبغ الكلبي وامرو القيس ابن بكر الزائد الكندي وامرو القيس ابن الفاخر من الطماح الخولاني وامرو القيس الكندي الملقب الجفشيش وامرو القيس ابن عدي من عليم وامرو القيس ابن جبل السقولي وامرو القيس ابن عمرو بن الحارث السقولي وامرو القيس ابن بحر الزهيري وامرو القيس ابن كلاب ابن رازم العقيلي وامرء القيس ابن مالك الحنجري النوابض أربعة فيما ذكر ابن دريد في الوشاح نابغة بني ذبيان زياد بن معاوية ونابغة بني جعدا قيس بن عبد الله ونابغة بني الحارث يزيد بن أبان ونابغة بني شيبان جمل بن سعدانة الأعشى جماعة فيما ذكر ابن دريد في الوشاح والآمدي في المؤتلف والمختلف أعشى بني قيس ميمون بن قيس وأعشى باهلة عامر بن الحارس وأعشى بني تغلب عمرو بن الأيهم وأعشى بني أبي ربيعة صالح بن خارجة وأعشى بني همدان عبد الرحمن بن مالك وأعشى بني مالك بن سعد راجز من رهض العجاج وأعشى بني طرود من بني سليم بن منصور وهو زرعة بن السائب وأعشى بني أسد قيس بن بجره وأعشى بني نهشل الأسود بن يعفر وأعشى بني مازن من تميم وأعشى بني معروف اسمه جشمة وأعشى عكل اسمه كهمش وأعشى بني عقيل اسمه معاذ وأعشى بني مالك بن سعد والأعشى التغلبي اسمه نعمان بن نجران وأعشى بني عوف بن همام واسمه ضاب وأعشى بني ضوزة اسمه عبد الله وأعشى بني جلان اسمه سلمة والأعشى بن النباش بن زرارة التيمي الطرماح اثنان أحدهم الطرماح بن حكيم والآخر الطرماح الأجاني ذكره التبريزي في تهذيبه نصيب ثلاثة أحدهم نصيب الأسود المرواني والثاني نصيب الأبيض الهاشمي والثالث نصيب بن الأسود ذكرهم التبريزي في تهذيبه الفصل الثالث فيما يتعلق بالقبائل قال ابن حبيب في كتاب متفق القبائل في قيس عيلان شكل ابن الحارث، وفي بني كلب شكل ابن يربوع وفي بني مضر الغوث ابن, ابن مر ابن اد وفي بني بجيلة الغوث بن انمار والغوث ابن طي وفي الازد علي بن مسعود ابن مازن وفي طي علي بن تميم ابن سعلبة وفي بني بجيلة علي بن انيع وفيها أيضا علي بن مالك وفي سعد العشيرة علي بن أنس الله وفي الأزب علي بن مسعود وفي ربيعه علي بن بكر وفي قريش هو صيص بن كعب بن لؤي وفي همدان هو صيص بن الحارث وفي طيء هو صيص بن كعب بن مالك وفي قيس هو صيص وهو عويم بن كعب وفي تميم القليب بن عمرو بن تميم وفي أسد القليب بن عمرو بن أسد وفي مضر طابخة بن إلياس ابن مضر وفي قضاعة طابخة بن ثعلب وفي هذيل طابخة بن لحيان وفي جذام طابخة بن الهون وفي معد اياد بن نزار بن معد وفي الأزد اياد بن سود وفي خزاعه كليب بن حبشيه وفي تميم كليب بن يربوع وفي هوازن كليب بن ربيعه بن عامر وفي تغلب كليب بن ربيعه بن الحارث وفي الانصار الاوس بن جارية ابن ثعلبه وفي ربيعة الاوس بن تغلب وفي خزاعه الاوس بن افسا وفي قيس ذبيان بن بغيض وفي اجد ذبيان بن ثعلبه ابن الدول وفي بجيلة زبيان بن ثعلبة بن معاوية وفي ربيعة زبيان بن قينان وفي همدان زبيان بن مالك وفيها أيضا زبي زبيان بن عليان وفي قضاعة جرم بن زبان وفي بجيلة جرم بن علقمة وفي طيء جرم وهو ثعلبة بن عمر وفي عادلة جرم بن شعل وفي قضاعة كلب بن وبرة وفي بجيلة كلب ابن عمرو، وفي كنانا كلب ابن عوف، وفي ربيعة ابن نزار تيم الله ابن ثعلبة ابن كنانة، وفي الانصار تيم الله وهو النجار ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج، وفي الأزن تيم الله ابن حفان، وفي خثعم تيم الله ابن مبشر، وفي ربيعة عجل ابن لجيم، وفي النمر عجل ابن معاوية، وفي بني يشكر عجل ابن كعب. وفي مضر أسد بن خزيمة بن مدركة وفي مدحج أسد بن مسيلة وفي قريش أسد بن عبد العز بن قصي وفي مدحج أسد بن عبد مناة وفيها أيضا أسد بن مر بن صدي وفي الأزدي أسد بن الحارث وفي ربيعة أسد بن ربيعة بن نزار وفي قيس غطفان بن قيس بن سعد وفي جذام غطفان بن سعد بن إياس وفي جهينة غطفان بن قيس بن جهينة وفي إياد غطفان بن عمرو وفي مضر أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمية الأصغر أيضا ابن عبد شمس وأمية الأصغر هم العبلات منهم العبلي الشاعر وفي الأنصار أمية بن زيد بن مالك وفي طيب امية بن عدي وفي قضاعة امية بن عصيبة وفي ايام امية بن فذافة وفي قضاعة عذرة بن سعد وفي كلب عذرة بن زيد الله وعذرة بن عدي وفي الازد عذرة بن عداد وفي قيس غراب بن ظالم وفي طيل غراب بن جذيمة وفي قريش سهم بن هوصيص وفي قيس سهم بن مرة وسهم بن عمر وفي هذيل سهم بن معاوية وفي قريش مخزوم بن يقضى ابن مرة ابن كعب وفي هذيل مخزوم بن باهلة وفي عدس مخزوم بن مالك وفي قريش محارب بن فهر بن مالك بن النظر وفي قيس محارب بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر وقال الأزدي في كتاب الترقيص قض بيعات ثلاثة ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة وضبيعة ابن عجل بن لجيم والأكبر ضبيعة ابن ربيعة قال الشاعر قتلنا به خير الضبيعات كلها ضبيعة قيس لا ضبيعة أضجمة النوع الثامن والأربعون معرفة المواليد والوفيات أبو الأسود الدؤلي قال أبو الطيب قال أبو حاتم ولد في الجاهلية وقال غيره مات في طاعون الجارف سنة تسع وستين أبو عمر بن العلاء مات سنة أربع وقيل سنة تسع وخمسين ومئة بطريق الشام عيسى بن عمر الثقفي مات سنة تسع واربعين وقيل سنة خمسين ومئة يونس بن حبيب الضبي ولد سنة تسعين ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة الخليل بن احمد مات سنة خمس وسبعين ومئة وقيل سنة سبعين وقيل سنة ستين وله اربع وسبعون سنة أبو زيد أوس بن سعيد الأنصاري مات سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة وقيل ست عشرة ومئتين وله ثلاث وتسعون سنة أبو عبيدة ولد سنة عشرة ومئة ومات سنة تسع وقيل ثمان وقيل عشرة وقيل إحدى عشرة ومئتين خلف الأحمر مات في حدود ثمانين ومئة الأصمعي ولد سنة 23 ومئة ومات في صفر سنة 16 وقيل 15 ومئتين سيبوي مات بالشراز وقيل بالبيضاء سنة ومئة وعمره 32 سنة قاله الخطيب البغدادي وقيل نيف على الأربعين وقيل مات بالبصرة سنة 61 وقيل سنة 88 وقال ابن الجوزي مات سنة أربع وتسعين النضر بن شميل مات سنة ثلاث وقيل سنة أربع ومئتين أبو محمد اليزيدي يحيى بن المبارك مات بخراسان سنة اثنتين ومئتين وله أربع وسبعون سنة ولده إبراهيم مات سنة خمس وعشرين ومئتين ولده الآخر محمد مات بمصر لما خرج إليها مع المعتصم وذلك في سنة بياض بالأصل أولاد محمد هذا أبو جعفر أحمد مات قبيل سنة ستين ومئتين وأبو العباس الفضل مات سنة ثمان وسبعين ومئتين المؤرج ابن عمرو السدوسي مات سنة خمس وتسعين ومئة وقيل عاش إلى بعد المئتين علي بن نصر الجهضمي مات سنة سبع وثمانين ومئة قطرب مات سنة ست ومئتين أبو الحسن الأخفش مات سنة عشر وقيل خمس عشر وقيل إحدى وعشرين ومائتين الكسائي مات بالري سنة تسع وثمانين ومائة جزم به أبو الطيب وقيل سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة اثنتين وتسعين ابو عمرو الشيباني مات سنة ست أو خمس ومئتين، وقيل سنة ثلاثة عشر، وقد بلغ مئة سنة وعشر سنين، وقيل ثمان عشر. الفراء مات بطريق مكة سنة, سنة سبع ومئتين، وله سبع وستون سنة. أبو عمر الجرمي مات سنة خمس وعشرين ومئتين أبو محمد عبد الله بن محمد التوزي مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين المازني مات سنة تسع أو ثمان واربعين ومئتين كذا قال الخطيب وقال غيره سنة ثلاثين الرياشي قتله الزنج بالبصره وكان قائما يصلي الضحى في مسجده سنة 57 و200 ابو حاتم السجستاني مات سنة خمسين او 55 او 54 او 48 و200 وقد قارب التسعين ابن الاعرابي ولد ليله مات أبو حنيفة لإحدى عشرة خلت من جماد سنة خمسين ومئة ومات السنة إحدى وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين ومئتين أبو عبيد مات بمكة مات بمكة سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئتين وقيل سنة سلاثين وله سبع وستون سنة المبرد ولد سنة عشر ومئتين ومات سنة سنتين وقيل خمس وثمانين ومئتين ولكن ولد سنة مئتين ومات في جماد الآخرة سنة إحدى وتسعين ابن السبكيت مات في رجب سنة أربع وأربعين ومئتين الزجاج مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة أبو بكر ابن دريد ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين ومات بعمان في رمضان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة